بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام وعلى تمام وعلى خير خلق الله يجمعين وعلى آله وصحبه ومنصار على صبيله ونهجه لهم الدين أما بعد بعد أن بين المصنف رحمه الله أصول باب الشهادة والأمور المعتبر في قبول الشهادة وردها شرع في بيان شكم الشهادة على الشهادة والشهادة على الشهادة المركب يكون بعد بيان المفرد والمرض بالشهادة على الشهادة أن يكون هناك شاهدا على حق من الحقوق يتعذر إقامة الشاهدين في القضاء أو ينوف الشاهدان وهناك شهود شهدوا على شهادتهنا وهذا منع من عن الله عز وجل لقفه بعباده وقد نصل أئنم رحمه الله واتفقت النباهد الأربعة على قبول الشهادة على الشهادة من حيث الجنة والدلول على قبولها عموم أدلة التي دلت على قبول الشهادة فإن الله تعالى لم يفلق بما كونها شهادة أصل أو شهادة فرع فإن الله أمرنا بقبول الشهادة العدل والعمل بها فإذا جاء الشهود على شهود وهم عدول الشهود الأصول عدول فإننا نقبل الشهادة في الفرع في أصله فالشهادة الأصلية ولأن من فرعى آخر مходит من حكم أصره على الشهادة مركبة على أصل فإذا كان الأصل مقبولا فالشهادة على الشهادة مقبولا ولأن حذر الحقوق مقصود شرعا وهو يتأتى بالشهادة على الشهادة بينا رحمه الله أن الشهادة على الشهادة تكون فيما يكون فيه كتاب القاضي وقد تقدم دوانه فلا تقدم الشهادة على الشهادة في قفاف ولا إثبات حد من الحدود وذلك لما ذكرناه العلم من قال بعومها ولكن لوجود لو الشبهة وخوف الخطأ والخلل استثنى حمادلة رحمه الله الدماء وما لا يقبل فيه كتاب القاضي ولا يفكم بها إلا أن تتعدى شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قطر اشترك في الشهادة على الشهادة ما اشترك في الشهادة الأصلية ولكن طبعا نبدا يكون الشاعب بالغا عاقلا آآ عجلا آآ غير متهم في شهادته ضابطا بالشهادة فاذا استغرى الشروط معتبرة يرد السؤال هل تقبل فيها شهادة النساء او لا تقبل اولا الشهادة على الشهادة الاصول تقتضي قبول شهادة الرجال والنساء عمومة وهذا مجهب طائفة من علماء والخنادر عندهم لا تقبل شهادة النساء في الشهادة على الشهادة والصحيح أنه تقبل شهادة المرأة طيب وتنزل منذ شهادة الرجل الواحد وتتعدد بتعدد شهادة الأصول في الرجال ولا يحكم بها إلا تتعدد شهادة العصن بموته طيب لو أن رجلا كبيرا في السن عنده شهادة أن هذه الأرض ملك بوقفنا وهناك كبير سن آخر يشهد بنفس الشهادة يأتي شاهدان بالكبير الأول بإسمه عبد الله ويشهدان على شهادة عبد الله بفوة الحق ويفترعيهم الشهادة وأيضا يأتي شاهدان آخران بشهادة عبد الرحمن كبير السن الآخر فإذا حصل الشهادة فمعلى ذلك أن أربع الشهود سيشهدون في مقار شهادة الاثنين وسنقلون شهادة الاثنين وكل منهما شاهدوا على صاحبي كل الاثنين يشهدان على من شهد عليه وحيني تخبر الشهادة إذا تعذب إن لموت الأصل نظامنا نحن سمعنا والدنا وقل كذا وكذا وأخي سمع منه هذه الشهادة ثم فوق فيه, فيه الوالد فأنا وأخي من زمان شرعا بأداء هذا متناط لنا من الله فهذا في خضل للفقوق وثيانا للفقوق رحمه الله أنه عند التعذر من موته أو يكون مريض مثلا شهدتنا مرض وتعذر عليهم يأتي إلى نجيس القضاء وعلى هذا تقبل الشهادة عند وجود العذر أمنه إذا لم يوجد العذر فليل علماء وجهان مثلا لو كان الأصل موجودا في الندينة أو موجود في مدينة أخرى ويمكن أن يسافر ويأتي فمن عن العلم من قال أنه إذا كان على مصابة القفل فإنه تشغط عنه تزور وأنه إذا كان في داخل مدينة فإنه لا تقبل الشهادة على الشهادة لأن القدرة على اللقين تنوع من الشكل ولأن نقل الشهادة على الشهادة من ظنة الخطع والخلم فينبغي إشهاد الأصل وهذا القول في اجتياد وهو الذي اختارهم يصنفه من الله والأصول تقتل القبول أو غير في المصابة قفل دون ان يتورن قوسه في مئمال او في المدينه ولا يجوز لشاهد الفرعي ان يشهد إلا يشهد الا ان استوعيه بشاهد القصر ان يقول له اشهد ان الشهاده ان فلان ان فلان على فلان كذا وكذا واشهد على شهادتي ان فلان اوقف داره او اوقف ارضه او ان فلان واحد او ان فلان شارك فلان او ان فلان اعطى فلان قرضا يشهد على شهادته ويشهد نعم فيكون الشهد على شهادتي بكذا او او اثنائه يطلع بها عند الحاكم نعم اذا اذا شهد بها عند الحاكم بشهاده شرعيه حنينهم في هذه الشهاده نعم. او ياذوها الى ثمن بالقرط او بيع او نحوه نعم لفلان على فلان 100 من اخص ذهب بقيمه ارض من قيمه سياره في, في الى 100 ولو قال في ذلك ما لم يدير السبب وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم يطل قد رحم الله رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقل هذه المسألة تعرف عند العلماء بمسألة تبوجو عن الشهادة ومسهد الشهود ثم بعد شهادتهم يقولون رجعنا على سورتي إنا والعياذ بالله يقولوا كذبنا وزورنا ونحن قد تبنا إلى الله ورجعنا عن شهادتنا هذا اعتراف بالخطأ بمعنى أنهم تحملوا زورا وكذبا وأدوا الشهادة, زو... أنهم أدوا الشهادة زورا وكذبا وعذبوا زورا وكذبا ثانيا أن يكون منهم الرجوع لتديهم خطأ فيقولوا واجعنا أنه قتل فلان وليس فلان نحن أخطعنا ما تعمدنا شهادة الزور وإنما تدينا أن الحق عن فلان وأننا أخطعنا بالشهادة الأولى هذا الرجوع إما أن يكون قبل الحكم بالشهادة وإما أن يكون بعد الشكم وإذا كان بعد الشكم إما أن يكون قبل تنفيذ الشكم وإما أن يكون بعد تنفيذ الشكم إذا رجع الشهود قبل حكم بشهادتهم فإن القاضي لا يشكم بشهادتهم قولا واحدة عند العلماء جاء شهود وقالوا مشهد ادعى شخص على شخص داين ثم اقام شاهدين فصهد عند القاضي أوقف القاضي شهادتهم شهدة شهادته وقالوا نعم فلان وعلى فلان فسبقوا عن قلنا أنه الشهود يبسك القاضي عن الشهود هم هم عدود هم هم أهل للشهادة أولا فأقاموا فتابسك عنهم فقالوا رجعنا عن شهادتنا هذا قبل الحكم أو قالوا المدعى عليه هؤلاء الشهود فسقا لا تقبل شهادتهم وسأقيم البين على تفقي فلما أعطاه مهلة ثلاثة أيام حتى يثبت كما تقبل معنا في عدد القاضي رجع الشهود إذا شهدوا وقبل أن يحكم بشهادتهم رجع إذا رجعوا وقالوا أنهم مجبورون فحينئذ يتركب حكمان رب الشهادة وتعجيرهم من القاضي يحذرهم من القاضي واختروا حبارة العلم حتى قال بعضهم يعني يشوه حتى قال بعض العلماء يحلق لحى الشهود وينشى بهم في الأسواق ويقال هؤلاء كذبوا وشهود زوروا الصيح أنه لا تحنق لحيه وإنما يقاف بهم في الأسواق ببراء المصلحة ويقول هؤلاء شهود زور وكذب لأنهم كذب على القاضي وهذا يدهو إلى اختلال الأحكام الشرية استغلال القضاء بالسوء لأنه قد استباح الدماء فطوفان به دي بين الناس يردع غيرهم عن هذا الفعل الذي به قوام الهجم آآ آآ عن هذا الفعل الذي يؤدل لغياء الأدل وانتهاك الخرومات فهذا وجه عدد الغمان الرحمن لأنهم يعذرون بقائف والأصل يقتضي أن الأمر للقاضي يؤذرهم بما يرى من المسلحة أما إذا كان وجوعهم بالخطأ وقالوا أخطأنا نحن شهدنا و لكن تبين أن الخطأ فلا يؤذرهم لكن يفقط شهادتهم و إذا أفقط شهادتهم تبين أن مؤناسهم خلل في الشهادة لن يعترفوا على أنفسهم أنهم أخطأ فمعنى ذلك أن مؤناس لا يضبطوا بالشهادة و حينيذ الله قبل بعد ذلك الحالة الثانية أن يكون رتوعهم بعد الحكم بالشهادة و قبل تنفيذ الحكم فإذا كان يشهدوا بحق مالي وشهدوا أن فنان باع سيارة وأن فنان باع أرضه فإن رجوعهم بعد الشهادة فاخد لا يؤثر في الحكم بالشهادة لأنه إذا شهد أن الفنان على فنان الألفا وكانت شهادتهم مذكاة معتبرة شرعا فخين يذن ثبت عندنا أن الفنان على فنان الألف إذا قالوا كذبنا إذا قالوا زورنا فقد طحنوا في أنفسهم بالفسق وحينئذ جرحوا أنفسهم فلا يقبلوا رجوعا لأنهم شهدوا على أنفسهم أنهم لا يقبلوا قولهم ونحن قد قبلنا قولهم قبل ذلك بالتأديل فحينئذ لا نرجع عن ظننا وغلب ظننا بشدقهم إلى أمر تبين أنهم فسقة وأنهم لا تقبل شهادة فلا يشهدوا بحق لمحمد ثم قالوا كذبنا وزورنا فإما قولهم كذبنا وزورنا شهدوا على أنفسهم بالفسق ومن شهد على نفسهم بالفسق فقد أفقط شهادة فبعد ذلك حينما يقولوا كذبنا وزورنا الحق لفنان والوثل لفنان سقطت شهادة من الثاني وبقت شهادة الأولى على الأصل كذلك الحكم من نفس الشيء إذا كدت المعنى زورنا يعذرون قولوا قالوا أخطأنا الحق له يترر معه إنما نفلام بعد حكم القاضي بحق المالي نقول نفس الحكم بعد أن حكم القاضي بحق المال وثبت وحينئذ لا ننقضى الحكم لأنه ثبت بزورة شرعية معتبرة قولهم أخطأنا شهادة على نصهم بسقوط شهادتهم هناك فقط بالتزوير وهنا تسقط بخصة الضبط لأنه شرط قبول الشهادة أن يكون ضابطاً لشهادته لأن الله يقول ممن ترضون من الشهادة فتثبت الشهادة الثانية وتثبت الشهادة الأولى ويثبت الحق لصاحبه ولا يؤثر في حكم القاضي لأن الأحكام القضائية لا تنقذ إلا في نساء خاصة وهذه يلوثت منها وخينئذ يبقى الفكم على ما أليه ونقول نفسه الصورة الثانية في رجوعه بعد الحكم أن يكون الحكم اجتمماً على حد أو قصاص فخينئذ يسقط الحد ويسقط القصاص لأن الحدود تدرع الشبهات فلما قالوا زورنا كذبنا فلان ما ما سرق لا تقطع اليد فلان ما زنى لا يؤجن ولذلك سبقنا نقول أنه إنساء رجل مقدم الشهود حتى إذا كانوا كذبا يرجعون عن شهادتهم فإذا قالوا إنهم كذبوه حينيذ يسقط تنفيذ الحد واذا كان في الحد حق ماله مثل السريطة يثبت المال لفتاخده ولكن لا يقام الحد اذن الخلاصة اذا رجعوا قبل الحكم وجها واحدا لا ينقب واذا رجعوا بعد الحكم واذا رجعوا بعد الحكم وهذا في مورد شهادة اذا رجعوا بعد الحكم فان كان بعد الحكم وقبل التنفيذ مضى الحكم منفذ إلا أن يكون مجتمل على حد أو قوى بمقصاص فحين إذن لا ينفذنا أن ينفذوا بجراب الشبار لو حكم الحاسم بشهادة منفذ الحكم وجاءوا وقالوا رجعنا عن شهادتنا فعلى الصورة إنا يقولوا كذبنا وتأمدنا قتله فإنهم اختنوا لأنهم تسببوا في هذا و مولى شهادة ما حصل قتل وهي السببية المخلية الى الزهوق وقد تقدم معنا شرحها في كتاب القفاص وحينئذ قال علي رضي الله عنه في القصة عن من شهد عنده شهود ان فلان صرق فقطع يده ثم جاءوا وقالوا اخطأنا قال لو علمت انكما تأمدتما لقطعت ايديكما لان هنا حينئذ التصلم لما سببية السعلي الذي قطعه القاضي وحكم ومأمور بالقطع لكن هذه السببية وسمونه السببية المفضية للزهور فالسببية المؤثرة المفضية للزهور لا شك أنها توجد القصاص فحينما يتكسلهم إذا قتل ويقتسلهم إذا قطعوا في الأطراف لكن لو أنه لو قالوا أخطأنا فحينما يقص يسقط القصاص ولكن يجب عليهم الزمان من يرد السؤال هل الذين ذكر الشهود حكم بوجوب قصاص عليهم قالوا لذا قالوا تعمدنا ونعلم انهم فسقوا وانهم يعني عاموهم هذا هم شرفاء لكن اذا قالوا نعلم انهم فسقوا وذكيناهم رجاله ولا نعلم ان هذا يشير الى زوق طبع العلماء من اهل العلم من قال انه قصي من المقال لا القصي هم بالقصاص او اذا كانوا علم وانهم يعني تقول اللهم لوش بامن الشهاده وجكهم نعم ويلزم من جكهم نعم هذا كما ذكرنا نعم على التفسير الصحيح انه يلزم الضمان اذا علم المجكم ان جك يلزمه الضمان اذا علم ان الشهاده اليوم وانه لا هو معيد له الاسم وحينئذ مثل ما يكره في قتل الجماعه وأن كل السببية تفضي وتعين على الزوغ تأخذ حكم الاشتراك وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد وغرم المال كله وإن حكم بشاهد ويمين قال بعض العلماء أنه يجزى لأن الشاهد اليمين مقام الشاهد والشاهد الذي أخطأ عليه نفس المال والصحيح أن عليه المال كله لأن اليمين لا تكون إلا بعد وجود الشاهد وحين إذن الشاهد هو اللي يتصدد في الحكم كله وعم هذا وجه الضمان المالي كله عليه